واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان وإن شفتم ألا تقفضوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وتلاث وارباع فإن شفتم ألا تعزلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النتاء صدقاتهن نحنة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفتا فكلوه هنيعا مريئا وَنَاتُتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَغِ فِي الْيَتَامَى الْخَيْرَ ۗ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعشف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً بِّعَطًّا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَن يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ غُفْرَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا فإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء طو قسمتين فلهن ثلثا ما ترك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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين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 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُم فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّسْتَبِينًا وَالَّذَانِ يَئِسَ يَا تِيَانُهَا مِنكُمْ فآدوهما. فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَانظُرُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وإنما الثوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني سبت الآن ولا الذين يموتون, ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميتاقا ونيضا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقَالاتُكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضع وأمهات مثالكم وربائكم.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 إن الله كان غفور رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمالكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتعوا باموالكم محصنين ويرمساتحين فَمَنِ اسْتَمْتَعَ بِهِمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ حَلَالًا الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانُكُم مِن فتياتِكُم المُؤمناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُم بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَانكِحُوهُ النَّبِيَّ أَهْلِ النَّوَاءَ تُوَهُ النُّجُورَهُ النَّبِلَ مَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ مُحْصَنَاتٍ غِير مُسَافِحاتٍ وَلَا فإذا أَحْصَنْتُمْ فَمَن تَنَفَّسَ مِنْكُمْ فَفَاعِشَةٌ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ مَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن فراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يثيرا إن تجتنبوا كباء وما تنهون عنه نكفذ عنكم سيعاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نطيب مما اكتسبوا وللنساء نطيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالطالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والناكي تخافون مشوزهن فعظوهن فِي في المضاجع فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ تَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاطَ بَيْنِهِمَا فَبْعَتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْمَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجارب القربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا <تصفيق> الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 فكيف إذا جئنا من كل عمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لو ما إذا ودد الذين كفروا عصوا الرسول لو تتوا بهم الأرض لو تتوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين عاملوا لا تقربوا الصلاة وعنكم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا, ولا جنوبا إلا عابلي سبيل حتى تغتفنوه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم, أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وعيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين آدوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألف نسيم لَيَنبَغِيَنَّ فِتْنَتُهُمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أيها الذين آوتوا الكتاب عمّن بما نزلنا متفقًا لما معكم من قبل من قبل أن نضم ثوّجهم فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مسؤولًا.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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدَكُّون أَنفُسَهُمْ بِلِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ كَانُوا تَحْسَبُونَهُم مُّحْسِنِينَ بَلْ كَانُوا مُجْرِمِينَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى به إثماً مبيناً أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْزِ وَالطَّغُوْتِ ويقولون, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيْنًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ من يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يعطون الناس نقيرا أم يحدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ذَكَرْنَا آثَامَ آلِ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآثَيْنَاهُمْ مُنْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ عَنَ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كل ما نبجت جلودهم بدّنهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزاً حكماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات التجريف جنات التجريف تحت الأنهار خالدين فيها. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا قليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل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 يريدون أن يتحاكموا إلى الضغوث وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا اِذَا فِينَا لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِنَّ الرُّسُولَ لَرَعِيتًا مُنَافِقِينَ رَعِيَتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ قُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوافق أولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم, وقل لهم في لهم شيئا فسيم قولا بلغ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم يظلموا ان فتهم جاءوك فاستغفر الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم وسول لوجد الله توابا لا الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحتموك في ما شجروا بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدون في عن حرجا من قضيت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 ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فَأُنَاكَ مَعَ الَّذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّانِعِينَ وَحَسُنَ أُنَاكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى عَبِّدَ اللَّهِ عليما يَا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم تنفروا تباعا أو انفروا جميعا وإن منكم نمل لا يضطع فإن أصابكم مضيعة قال قد أنعم الله علي إذ لم معهم شهيدا ولَعِنَّ أَعْطَاهُمْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَوَدَّتُوا إِلَيْهِ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوَزَ قَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله سيقتل او يغلب فسوف نعنيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استقام ولا تظلمون فتيهنا أينما تكونوا يدرككم الموت اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده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 لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيعة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطعم رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرتناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ساعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ولو كان من الوائر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى العمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا سقات في سبيل الله سقات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين اتى الله ان يك فباس الذين كفروا اتى الله ان يك فباس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سجعة يكون له كثل منها وكان الله على كل شيء مقيثا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركثهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يطلل الله فلن تجد له سبيلا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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق أو جاءوكم حصرت صدورهم, حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُتَلَمَّتٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجْذِفَ صِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 لا يَسْتَوِي القاعدون من المؤمنين وَالْمُجَاهِدُونَ فِي والمجاهدون في سبيل الله ۚ فَضَّلَ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين عجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 لا يستطيعون حينه ولا يهتدون سبيله فأنا إكت الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يَهَاجِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى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 وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِفَةً ثُمَّ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَاقِ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَالْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَرَقَّبُونَ عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَذَمٌ مِّنَّ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَاءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمعنا أنتم فاعقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنو في بثرا القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ومن يعمل توعا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غقولا وحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يغم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما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 ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونطله جهنم وتاءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وَقَالَ لَا تَخْذُلُونَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ضِلًّا نَهُمْ وَلَا مَنْ يَنْهُمْ وَلَا آمِرًا نَهُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّتَاعِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّعَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنِّيتَ إِلَّا تِلَاءَتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَطَلَبُونَ أَن تَنصِحوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ دَعْلِهَا نُشُوزًا او إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاحْضِرُوا الْأَنفُسَ إِلَى الصُّلْحِ وَاِن تَخْتَنُوا وَتَسْتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تطلحوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يظهر الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما قَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِنْ يَاكُمْ عَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا قَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّم وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَطِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا قَوَامٍ بِالْقِسْتَشْوَادَ عَلِلَّ اللَّهِ وَلَوْ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ عُوِّ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ اَيَكُنْ عَنِيًا اَوْ فَقيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَسْتَمِعُوا الْهَوَاءَ تَعْذِلُوا وَإِنْ تَكُنْ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يستخدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إله إلا ونا إله ولا وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلطوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وتوفيؤت الله المؤمنين عجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وعامنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علما إن تردوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء إن فإن الله كان عفوا قديرا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى فَقَدِ اسْتَعَانُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدوا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا وليضا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقسلهم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 أِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ فِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا التَّبَعُضَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ضَلَّ عَنْهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأشباق وعيسى وعيوب ويونس وهارون وسليمان وآسينا جاود ذبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُسَاتِكَ مَا رُسُلَمُ بَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَأَن لَا يَكُون لِلنَّاسِ عَن اللَّهِ حُجْجَةٌ بَعْدَ رُسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ عِلَيْكَ أَن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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةَ مُقَرَّبًا وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنِ الْعِبَادَةِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 يا أيها الناس قد جاءكم ظرها من ربك وعن الزنا وعن الزنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتنوا به فسيدخلهم في رحمة من فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه فراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها لصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد